A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan-nasu taqoo rabbakum in nazalat as-sa'atu shay'un 'adheem.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 ثُمَّ مِنْ مَضَاتٍ مُخَلَّقَاتٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَاتٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 ذَٰلِكَ يَعِظُهُ فِيهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا حَرِيقًا ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ الله اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ للعبيد.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 إن الذيينَ آمنُوا وََّينَهادُ وَ الصَّابِينَ وََّ صار وَمَوسَ وَالَّينَ أشَكُ إ اللهَّه يَفصِل بَينَهُم يَومَ القامَ إن اللهَّ عَ كلُِّ شيءَي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 كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيَنَالَنَّ اللَّهَ لُحُومَهَا وَدِمَاءَهَا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهَا وَمَنْ يَقْتُلْهَا مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلٰمَ Wabashri almuhsineen Inna allaha yudaafi'u anil الذine ámanu Inna allaha la yuhib-u kulla khawani kafoor Uðinna allahein yukatelun biannahum ظلمu Wa inna allaha ala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 فكَأَمِ قَرِْييَةٍ أَهْلَكنهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوَةٌ على عُرُوشِهَا فَهِييَ خاَويَةٌ على عُروشِهَا وَبِرٍ وَعََّّلَةِ وَقَصِم مَشيد.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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا Rul afauna biukumbi shedrim, dari kumun naruada, hullah, hullah, dina kafaru, bi salmasrid. Jah, juhanna,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 kakadrihi inna allaha la kawiyun azeez allahu yashtafi minal malayikati rüsula wa minal naas inna allaha